وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُونَ الْسِنَتَ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ مِن عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِن عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ ويقولون على الله كذب وهم يعلمون ما كان لبشر ان يأتين الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن يكونوا ربانيين بما كنتم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين ربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم وإذا خذ الله ميثاقا نبينا لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا نبي ولا تنصونا. قال أقرتم وخذتم على ذلك من صري. قالوا أقرنا. قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين. فمن تولى بعد ذلك فاسقون. أفغير دين الله يمعون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكروا وإليه يرجعون